النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجههم أمماتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجر إلا أن تفعلوا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 إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذاقت الأبصار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 لا آتوها ومت لبثوا بها إلا يسيروا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدباء وكان عهد الله مسؤولا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 ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرج الله لمن كان يرج الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين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 يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها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 İnne Müslüman ve Müslüman ve والقانتين ve والصادقين والصادقات Qanit ve Qanit ve Sadık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 مَا كََ مُحََّدٌ أَبَ أَحَدٍ مِرّجَلِكُمْ وَلَكِر وَسُولَ اللهَّ وَلكِر الله وَكَانَ اللهَّهُ بِكُلِ شيءَيء عَليمَا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 فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك أتيت أجورهم التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك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 اِن اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنكِحَ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَي لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ترجما من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِي وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ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 Zalik adna ayi yarfla thala yuzayin. Ve can Allahu gafur ar-rihima. La illa miyathel manafqu na ve alzina fi qulubihim marzou ve لَا نُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا تُقْفَوْا يُؤْخَذُوا وَقُتِلُوا تُقْتَلُوا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبل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 وقعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا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 فأبين أي يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا